قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب الثاني عشر من أبواب كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك الاستعاذة بغير الله وما زال المصنف في بيان الأمور الشركية التي يجب على كل مسلم أن يحذرها حتى لا ينتقض توحيده ومن هذه الأمور التي يحذر منها المصنف الاستعاذة بغير الله ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. وأصل كلمة الاستعاذ من مادة العين والوا والذال وهي بمعنى اللجء والاعتصام والاستجارة إلى غير ذلك من المعاني فالاستعاذ هي الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأا فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجا إليه وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة كما قال ابن القيم رحمه الله المقصود المقصود أن الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والاستجارة إلى غير ذلك من المعاني والاستعاذة عبادة لماذا؟ لأن الاستعاذة فيها تعلق القلب بالمستعيذ به وفيها كذلك تعلق الرجاء بالمستعيذ به وفيها كذلك تعظيم المستعيذ به أو المستعاذ به ف. كل هذه المعاني لا تليق إلا مع الله سبحانه وتعالى لذلك ابن القيم هنا في هذا الكلام يقول أن ما يقوم بالقلب يعني ما يحدث في القلب من حالات ما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام والاطراح بين هذا الرب والافتقار إليه والتذلل له يعني كل هذه معاني تورثها الاستعاذة ما هي هذه المعاني؟ معنى الالتجاء والاعتصام والاطراح بين يدي الله على الانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى والافتقار والتذلل كل هذه المعاني إنما تدل على تعلق قلب المستعيذ بالمستعاذ به وكذلك تعلق الرجاء به وهذه المعاني لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى قال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير يعني هناك فرق بين العياذة واللياذة العياذة واللياذة من حيث الأصل الاثنين فهم معنى الالتجاء والاعتصام لكن العياذة أو العياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لجلب الخير كما قال الشاعر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 يقول الشارح وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والقرآن قد امتلأ بالآيات التي فيها الأمر والحث على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن لا سيما عند نزغات الشيطان كما قال الله عز وجل أمر النبيه والأمة من ورائه ربي بك من الشياطين بك ربي أن يقول الشارح وامثال ذلك في القران كثير كقوله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فما كان عباده لله فصرفه لغير الله شرك دعونا هذه القاعدة احنا متفقون عليها من أول الكتاب وتتكرر هذه القاعدة معنا أنه ما كان عبادا لله لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصرف لغير الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سبب نزول هذه الآيات أن المشركين في الجاهلية كانوا إذا نازلوا بواد أثناء السفر إذا نزلوا بواد ليعسكروا ليلا فإنهم كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي أو نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه يعني يستعيذوا ويستجيروا بعظيم هذا الوادي من الجن يعني كبير الجن الذين يسكنون في هذا المكان حتى لا مسهم الجن بسوء ولعجب كما ورد في بعض الروايات أن النبي أخبر أن الجن كانوا إذا نزل الإنس بواد كانوا يخافون من الإنس حتى أنهم يستعدون للرحيل الجماعة بقى البشر دور الجم دونهم دون فإذا ما سمعوا هؤلاء السفهاء يقولون هذا الكلام إذا بهم يسعدوا ويستقروا وليس هذا فحسب بل وزادوهم رهقه تسلطوا عليهم بسبب خوفهم خوف الإنس من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعني يلجؤون ويستجيرون ويعتصمون ويطلبون دفع الاذى برجال من الجن طب النتيجه فزادوهم رهقه يعني عوقب الانس بنقيض قصدهم فهم ارادوا ان يدفعوا عنهم شر الجن فكانت النتيجه ان تسلط عليهم الجن حتى زادوهم رهقه انا عاوزك تتدبر هذه اللفظ القرآنية رهقا هنا من معانيها زادوهم رهقا أي خوفا تلير ربنا قال زادوهم خوفا أو زادوهم رعبا قال بعض المفسرين زادوهم رهقا أي زادوهم خوفا وذعرا من شدته استولى على قلوبهم حتى ظهر على جوارحهم فأضعفها وأرهقها فزادوهم رهقه يعني خوف شديد جدا حتى ان هذا الخوف ظهر على جوارحهم وعلى ابدانهم في صوره ارهاق وضعف وهذا يعني ملاحظ بعض الناس اذا خاف خوفا شديدا تجده قد اصابه الارهاق الشديد والضعف حتى انه يكاد يموت لان خوف القلب يؤثر على لس يما إذا زاد لس يما إذا زاد هذا الخوف وهذا من معاني كلمة رهقة كذلك من معاني كلمة راقة فزادوهم راقا أي زادوهم اثما زادوهم إثما وذلك بتعلق الإنس بالجن فأزموا بهذا التعلق ومن معاني راقا كذلك أي زادوهم طغيانا أي زاد الإنس الجن طغيانا فالأصل أن الجن لا سيما غير المسلمين أو غير المؤمنين بالله الأصل أنهم عندهم طغيان وعندهم حب للشر فهم جلبوا على هذا الشر فلما فعل الإنس ذلك بالجن استجاروا بهم وتعوذوا بهم فزادوا بذلك الجنة طغيانا على طغيان وشرا على, على شر طيب ما وجه مناسبة هذه الآية للترجمة وجه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ذم المستعيذين بغيره ذم المستعيذين بغيره لأن المستعيذ بالشيء قد تعلق قلبه ورجاؤه به وفيه وهذا لا يليق إلا بالله ولذلك فالاستعاذة بغير الله شرك قال الشارح وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله طبعا لما تتدبر معاني الاستعاذة تعلم أنه لا يجوز فعلا الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى بعض الناس يعني لما يسمع هذا الكلام لأول وهلة قد يستصغر الموضوع لكن أنت عندما تتدبر كلمة الاستعاذة تجد أن المعنى كبير لأن كما قلنا فيها معنى الاعتصام والالتجاء والاستجارة واللياقة وإلا غير ذلك من المعاني الكبيرة التي لا تلقب بالله سبحانه إلا بالله سبحانه وتعالى لذلك يعني أنت تجد أن الشرع ندبنا إلى الاستعاذة في كثير من المواضيع والاستعاذة لها أهمية كبيرة جدا في حياة المؤمن والإنسان إذا فهم إذا فهم معنى الاستعاذة لا ينفك عنها أبدا يحتاجها في كل لحظة في كل وقت طب أنت هتحتاج الاستعاذة في إيه؟ هتحتاج الاستعاذة مثلا في دفع العين والحسد والسحر وغير ذلك تحتاج الاستعاذة في دفع نزغات الشياطين وإما يتذغمك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تحتاج الاستعاذة في إيه إيه اللجء إلى الله عز وجل لدفع الشهوات كما فعل يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان معاذ الله فالتجأ يوسف في هذا الموطن إلى الله سبحانه وتعالى فالتجاءك إلى الله تعالى لدفع الشهوات وكذلك لدفع الشبهات والوساوس كذلك الاستعازة من أنجح الأدوية في علاج أمراض القلوب وآفات القلوب وكذلك أمراض الوساوس وكما في المثل المشهور أن رجلا طالب علم اشتكى إلى معلمه كثره ما يجد من وساوس الشيطان وخطرات النفس فقال لمعلمه ماذا اصنع فقال له معلمه يربيه ويؤدبه أرأيت لو مشيت في واد فخرج عليك بعض كلاب الراعي ماذا تفعل قال ألقمه بحجر أنت ماشي كده في الطريق تلع على الكلب هتعمل إيه قال له همسك طوبة واحذف. قال فإن لم يرعوي قال أقذفه بثانية تو إن لم يرعوي قال أقذفه بثالثة قال يا بني هذا أمر يطول. فأنت هتخالص يطوب اللي في الشارع ماذا أفعل قال استعن برب الكلب يدفع عنك أذى للراعي يعني نروح للراعي لو صاحب الكلب أطلب أن قل له ادفع عني كلبك دي أسهل ولا الأول منه لشك أن هذا أسهل فهذا هو المقصود إذا الإنسان إذا عانى من وساوس الشياطين وخطرات النفس فأسهل وأقصر طريق لعلاج هذه الوساوس والنزغات أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم أن يلتجئ إلى الله أن يعتصم بالله أن يستجير بالله حتى يدفع عنه أذى الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما ورجلان يستبان فأخذ أحدهما يحمر وجهه وينتفخ اوداجه من شدة الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لاعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة قد يستصرها البعض وإحنا وهذا يعني من الغبن أننا أحيانا عندما نستعمل بعض الكلمات استعمالا كثيرا تفقد الكلمات معناها عندنا في قلوبنا وهذا خطأ لذلك الإنسان دائما في حاجة إلى نجدد المعاني الإيمانية في قلبه وأن يتدبر المعاني يعني لما تشوف معنى الاستعاذة تجد معناها رائع وجميل وأنت تحتاج إلى هذا المعنى لكن الإشكال إنك دائماً بتقول أعوذ بالله ستورجيم فقدت هذه المعنى عند بعض الناس معناها وفقد الإنسان التدبر عنده كذلك البسملة من كثر ما تستعمل البسملة أحيانا بعض الناس لا يشعر بهذا المعنى كسورة الفاتحة مثلا بعض الناس الآن يقرأ سورة الفاتحة فلا يتدبر ولا يشعر بأي معنى من المعاني مع أنها من أعظم سور القرآن على الإطلاق بل الفاتحة يا أم القرآن كما تعلمون كل معاني القرآن في الفاتح أعظم صورة على الإطلاق سوره صورة الفاتح ومع ذلك لأننا نحفظها ونرددها كثيرا ففقدت بعضا من معانيها في قلوبنا فهذا ينبهنا إلى أنه لابد أن نجدد التدبر لا سيما في هذه الأمور العظيمة وننتبه إلى أن كلما امرنا بتكرار الشيء كلما دلنا على أهميته فأنت لا تكرر الاستعاذة والبسملة إلا لأهميتهم ولا تكرر الفاتحة إلا لأهميتهم فالاستعاذة لا شك انها عبادة عظيمة يحتاجها المسلم في كثير من الأوقات ولا أكون مبالغا إن قلت يحتاجها المسلم في كل وقت فالمسلم لا غنى له عن ربه طرفة عين لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو صباحا ومساء. كل يوم بل واوصى ابنته فاطمه هذه الوصيه ألا تدع هذا الدعاء ابدا في صباح ولا في مساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا فالانسان لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى ومن اعظم البلاء الذي يصيب الانسان ان يكله الله تعالى الى نفسه والاعاذ بالله وهذا من الخذلان من الخزلان أن يكل الله العبد إلى نفسه أو إلى الأسباب أو إلى الرأي والعقل والمال والمنصب إلى غير ذلك من المعاني التي تهلك الإنسان ولا شك لذلك في الدعاء الآخر وإن كان في بعض ترقي ضعف أن النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى نفسي ضيعة وضعف وعورد وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك هذا هو حال المسلم لا يثق إلا برحمة الله عز وجل لا يثق حتى بنفسه لأن نفسه هي أعدى أعدائك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك لا كما يقول البعض في بعض مناهج التربية الحديثة يقول لك تربي الرجل على الثقة بالنفس كل حاجة يقول لك الثقة بالنفس الثقة بالنفس هذا خطا لا يجب ما يسمى بالثقة بالنفس ان وكلت إلى نفسك ستضيع وإنما الثقة تكون بالله سبحانه وتعالى وفي الله هذه الثقة الحقيقية التي تثمر نجاحا وفلاحا للمرء فالإنسان يحتاج إلى معنى الاستعاذة وأن يتدبرها وأن يتدبرها يكثر منها في كل وقت من أوقاته ولذلك قال العلماء أن لا يجوز الاستعاذة بغير الله قال مل علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم طبعا دي مسألة مما عم به البلوى إن بعض الناس يقول أنا أستعيذ بالجن لأن الجن مثلا قادر على فعل بعض الأمور التي لا يستطيعها البشر فأنا أستعيذه او اطلب من الجن ان يفعل لي كذا وكذا وبعض الناس يهذب الالفاظ فيقول انا استخدم الجن عايزوا لك يعني, مش هو يعني انا العلاقه انا الاعلى فانا استخدم الجن وتصنعون هذا المصطلح لك تسخير الجن لكن الطفلان بيسخر, بيسخر الجن يعني عايزوا لك يعني اللي انا الاعلى وهذا لا شك انه من الشركيات كما سياتي هذه الايه ذم الله سبحانه وتعالى فيها ااه استعاده الجن بالانس والانس بالجن وذكر وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض مين بعضنا ببعض يعني استمتع الجن بالانس واستمتع الانس بالجن طب ما وجه استمتاع الانس بالجن وجه هذا الاستمتاع في قضاء بعض حوائجهم مثلا يستعيذ بالجن فياتي الجن له ببعض الأمور أو يخبره ببعض المغيبات وكما سياتي إن شاء الله في الأبواب القادمة تعرف كيف يعرف الجن بعض أخبار الغيب فيخلطون مع الخبر مئة خبر من الكذب فهذا نوع من أنواع استمتاع الإنسي بالجن طيب وما وجه استمتاع الجني بالانسي تعظيمه اياه واستعاذته وخضوعه وتذلله ولا شك ولا بد يعني الجن لا يخدمون الانس الا بعدما يذل لهم الانس ويخضعون ويتذللون وكما هو معلوم في امور السحر وغيره ان الساحر لا يبلغ شانا في سحره الا بعدما يقوم ببعض الكفريات ارضاء للجن والشيطان كأن مثلا يركل المصحف بقدمه أو يضع النجاسات على المصحف إلى غير ذلك من الكفر البواح لا لا يصل إلى مرتبة السحر ولا يساعده الجن إلا بعدما يفعل هذه الأمور وبعضهم يسجد للشيطان وغير ذلك مما تعلمونه فليس هناك ما يسمى بتسخير الإنس للجن وليس هناك ما يسمى باستخدام الجن الإنس للجن بل الحقيقة أن الجن هم الذين يستخدمون الإنس يستخدمونهم بأنهم يتذللون إليهم ويخضعون ويسمعون كلامهم حتى فيما يكفرون به بالله سبحانه وتعالى وهنا مسألة مهمة اشار اليها المصنف في مسألة استمتاع الإنس بالجن نقولنا الجن الجن قد يقضي بعض الحوائج للانسي أو يخبره ببعض المغيبات هنا مسألة مهمة جدا تنتبه إليها أنه ليس معنى حصول منفعة دنيوية في الأمور الشركية انتفاء الشرك عنه يعني أحيانا الإنسان قد يبتلى بعض الناس قد يبتلوا بأنهم يفعلون أمور شركية <تصفيق> ثم يصابون ببعض المنافع الدنيوية من جراء هذه الشركيات يعني مثلا رجل يدعو غير الله فيفجأ بأنه تغضى بعض مطالبه وهذا عندما يحدث يحدث على سبيل الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى وأحيان يحدث ايضا من باب الخزلان خزلان الله للعبد أن يستدرجه ليكفر ويبتعد أكثر حتى يستحق العذاب الذي أعده الله تعالى له فالإنسان لا يقترب مثل هذه الأمور ليس كون أن هذه الأمور الشركية قد يحدث أو يجيء من وراءها بعض المنافع الدنوية ليس معنى هذا انتفاء الشرك وإنما المسلم الواثق بالله الذي امتلأ قلبه بالتوحيد والعقيدة الصحيحة لا يلتفت إلى مثل ذلك كما قال الله عز وجل في أمر السحر، وما هم بضارين به من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله، فهذه الأعمال لا تضر ولا تنفع والمسلم يعلم أنه إن وقع منها شيء فبإذن الله ويكون هذا على وجه البلاء كالمرض وغير ذلك مما يحدث للإنسان أما هذه الأعمال لا تؤثر بنفسها أبدا فعقيدتنا أنه لا يقع في كون الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى قل لن نصيبنا؟ إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لكن بعض الناس قد ينخدع قد يسأل يدعو عند قبر فاستجاب دعائه بس الراجل ده سر باتع أنا ده أنا مجرب فيكون هذا من باب البلاء ومن باب الخذلان لهذا الرجل والعياذ بالله وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخداما يرد على مسألة استخدام الإنس للجن أو ما يسميه البعض تسخير الجن وصدق هو استخدام من الشيطان له فعلا هو استخدام لكن مش استخدام الإنس للجن هو استخدام الجن للإنس فالحقيقة أن, أن الجن هم الذين يسخرون الإنس لعبادتهم وللتذلل له فيصير من خدم الشيطان وعابديه وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده الشيطان أذكى من أن يعبد الإنس تبعوا تعرفين قصة مشهورة التي نزلت أو التي ذكرت في قول الله تعالى إذ قال له اكفر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله فالشيطان يعلم أن هذا الإنسي لن يملك له نفع ولا ضر لا يختلط الأمر عليه فالشيطان لا يعبد إنسا قط لكن العكس قد يعبد الإنس الشيطان العاذ بالله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 لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية في دفع الشر والأذى والمكروه، ومن أعظم الأدعية في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد أيضا أن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه صباحا ومساء، فهو من الأذكار من الأذكار الموضفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها صباحا ومساء. ان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ليس فقط من نزل منزلا لكن الانسان يستعيذ بالله عز جل استعاذة عمه. ثم يستعيذ بالله من شر اي شيء اي شيء تخاف اذاه او تخاف شره يشرع لك ان تستعيذ بالله من شره وأن تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تمام يعني أعوذ يعني إيه كما ذكرنا يعني ألجأ يعني أعتصم يعني أستجير أستجير بإيه بكلمات الله طب لماذا لم يقل استعيزوا بالله هاه لماذا لم يقل استعيزوا بالله اللي هو عن كما قال ال الأخين الكريمين يعني الأول أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل فيدخل من باب الاستعاذة والدعاء بأسماء الله تعالى الحسن وصفاته لأن الكلام ليس مخلوق وإنما الكلام إيه صفة من صفات الله عز وجل ودي بيسألة مهمة جدا لذلك العلماء بيستدلوا بهذه الآثار في إثبات ان الكلام صفه من صفات الله وان القران صفه من صفات الله وليس بمخلوق لانه لو كان مخلوق ما جاز للنبي ان يستعيذ بمخلوق يبقى اعوذ بكلمات الله كلمات الله هي صفه من صفات الله عز وجل يقول الشارح شرع الله لاهل الاسلام ان يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته طيب ما معنى كلمات الله التمات التمات يعني الكاملات التي لا يقولها نقص الكاملات يعني الشافيات التي تكون السبب في الشفاء بإذن الله التمات كذلك الكافيات يبقى كلمات الله التمات الكاملات الشافيات الكافيات من شر ما خلق العلماء يقولون ان ما هنا موصولة من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق وهي مقيده وليست عامه انتبه الى هذا المبحث لانه مهم جدا ايه الفرق بين الكلام بين هذا الكلام يعني ايه الفرق بين يكون ما هنا موصولة او مصدرية فرق كبير جدا لانك اذا قلت ان ما هنا مصدرية يبقى المعنى ايه اعوذ بكلمات الله التمات من شر خلقه من شر خلقه وكلمة من شر خلقه تطلق على الفعل او المفعول المفعول اللي هو ايه المخلوقات يعني اعوذوا أعوذ بالله من شر المخلوقات. تب هذا المخلوقات كلها. تستعذ منها. تب الأنبياء مخلوقات. تستعذ من الأنبياء. الجنة من المخلوقات. تستعذ من الجنة. تستعذ من الجنة. يبقى هنا معنى خطأ. وإن كان المعنى يقع على الفعل تب أصيبة. وأنت كذا بتنسى بالشر إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق أو من شر كانت أعوذ بالله من شر خلقه وكأن الفعل هنا شر شر محض فتنسب الشر إلى الله عز وجل ومنهج اهل السنة والجماعة أن خالق الخير والشر هو الله لكن الشر لا ينسب إلى الله كما في الحديث الشر ليس والشر ليس إليك فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ابدا وقالوا العلماء في تعليل هذا الأمر أن حتى الأمور التي تكون شر في الظاهر قد يكون فيها خير لأنه ما خلق الله شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها يعني مثلا خذ مثال بسيط أحيانا رجل يقع به بلاء تقع به فاق ضائق مالية شديدة أو بلاء شديد جدا مرض شديد جدا فظاهر هذا الأمر شر خير ولا شر شر لكن أحيانا يكون هذا البلاء سببا في قربه من الله يبقى خيمة نشر خير يعني انا في بعض يعني اسفاري في بعض العمرات كان معايا اخ محترم جدا رجل شاب كده فاضل ما شاء الله محافظ جدا على الصلاة وملتزم لكن لما تقرب منه تجد كده شخصيته صعبة شوي لكن هو يتغلب على نفسه فقعد مرة معايا لي قصة عجيبة جدا ان هو كان يعني من اشقى خلق الله يعني كان جبارا عنيدا وهو فعلا سبحانه الله بسط في العلم والجسم والكلام وكل حاجة فهذا الولد أو هذا الشاب كان يعني الناس كلهم يكرهونه ويلفهونه منه قول بقى زيانت عز بابه وصايع وكل حاجة لا يدع شرا إلا يفعله ولا أذن إلا يفعله ثم مرض مرضا شديدا وكان له أخ رجل كلا محترم وتاجر وهذا الأخ صرف عليه ماله كله كان طبعا صاحب أبولاد وصاحب بيت وأسرة فصرف عليه لعلاج أخوه حتى فني ماله الأخذ ده يحكي بالله أنه يعني وصل في حالة أنه كره نفسه وكره الحياة وكاد أن يقتل نفسه خلاص يعني مريض مرض تام لا يبرح الفراش في المستشفى ومرض عضال واحتر الأطباء في علاجه وأخوه قد أنفق المال كله ولم يشفى خلاص رجل يعني خلاص كره نفسه وكان يتمنى الموت فلا يجده ثم أراد الله عز وجل به الخير فأخذ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويزحف على قدميه ويصلي عند الأذان ويدعو الله عز وجل حتى شفاه الله عز وجل فخرج من هذا المرض وهو ملتزم بالدين وبالشرع ومحافظ على الصلوات لا يضع صلاه الفجر في جماعه وفتح الله عليه بالتجاره وفتح تجاره كبيره في القاهره وغير ذلك فهذا المرض لا شك اي واحد يسمع عن هذا المرض يقول انه شر ولا خير ولا شر شر لكن كانت عاقبة هذا الشر ادت الى خير اراد الله عز وجل به الخير فهذا هو معنى والشر ليس ال أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها يبقى المعنى إذا قلت أن ما مصدرية خطأ خطأ من وجهين لأن الكلام سينصب على الفعل وأنت بذلك تنسب الشر إلى الله أو الكلام ينصب على المفعول فيكون المعنى انك انت تستعيد من مخلوقات الله وليس كل مخلوقات الله شر لكن المعنى هنا أن ما موصوله يعني بمعنى الذي يعني اعوذ بكلمات الله التمات من شر الذي خلق وتكون مقيده وليست عامه فيكون المعنى أعوذ بكلمات الله التمات من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر يعني من شر كل شيء فيه شر أو من شر كل شيء يريد الشر أو يريد الاذى هذا هو المعنى الذي يستقيم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق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 خشية أن يكون فيها شرك فلا يجوز أن يستخدم الإنسان تعويذ ليست مفهومة المعنى زي إيه المسألة دي تشبه هذه مسألة إحنا مروا عن مسألة زيها قبل كده اللي لا لا الرقيه أنه لا يجوز أن يرقي الإنسان بشيء غير القرآن والسنة غير أسماء الله الحسنى وغير ذلك وبغير اللغة العربية حتى لا تكون طلاسم فكذلك التعويذ لا يجوز أن يستعيذ الإنسان إلا بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى وهناك أمثلة كثيرة من السنة من اجتعازة النبي بصفات الله عز وجل منها مثلا إيه ها؟ دعاء المرض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحازه، كذلك دعاء دفع العين أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لمة هذه كلها استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. فالتعاويذ والتعازيم التي ليست من القرآن والسنة غير جائزة سد لشرائع سد لذراع الشرك. لم يدره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فاني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يدرني شيء إلى أن تركته فلذا عقرب بالمهديه ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات طبعا معنى هذا الكلام أن صدق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلج إلى الله لن يضيعه الله أبدا وأن الذي يعتصم بالله لا يضيعه ربه أبدا فأنت عندما تستعيد بالله من شر جميع من الك... من شر جميع الكائنات التي فيها شر وتقول أعوذ بكلمات الله التنمات من شر ما خلق لا يدرك شيء أبدا حتى لو أن الإنسان مثلا ينام في مكان يخشى مثلا من لدغ بعض ما يلدغ أو قرص ما يقرص مثلا له أن يستعيذ بالله عز وجل ويستجير بالله سبحانه وتعالى وبرضه هذا معنى ينتبه إليه الإنسان أنه بعض الناس لا يلجع إلى الله إلا في الأمور الكبيرة وهذا خطأ كان الصحابة يدعون الله تعالى في شعث نعاله وهذا من فقه المسلم أنك تدعو الله تعالى في كل شيء وتستجير بالله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله في كل شيء يعني مثلا أنت في مكان غير آمن فقبل أن تنام مثلا تستجير بالله عز وتقول هذه الكلمات تنام مثلا في مكان تخشى من النموس والنمل وغير ذلك تقول هذا الدعاء تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فضلا بأنك أن تكون في مكان في عقارب وثعابين وغير ذلك تلتجئ إلى ربك سبحانه وتعالى فإذا, صدق فإذا صدقت وصدق لجأك إلى ربك لن يدرك شيء أبدا المهم الصدق أن تصدق الله تعالى هنا الإمام القرطبي رحمه الله يقول وهذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة يعني دليلا اللي هو يعني دليلا من صحة الخبر وما ايه معنى تجربة اه إيه معنى جربوا يعني يعني عمليا يعني عملي حتى لا يفهم أحب بعض الناس ان التجربة يعني على سبيل الاختبار نحن نعرض لما نتكلم كلمة التجربة نحن نستخدمها على سبيل الاختبار وهذا معنى قاطع في الصدق اوعى اوعى تجرب ربنا سبحانه وتعالى هذا مما يخطئ في بعض الناس لما يسمع مثلا كلام كده جميل طيب المجرب المجرب يعني انه هو عنده شك عنده شك فمثل هذا لا يوفق وما لقى الصح الصح ان الانسان يلجأ الى الله عز جل وكله ثقة وحسن ظن بالله ان الله عز جل ساك فيه أليس الله بكاف عبده بلا، هو حسبنا ونعم الوكيل فبصدق اللج يكفيك الله عز وجل لكن الإنسان بقى بيجرب هذا يخزل والعياذ بالله وياكله الله إلى نفسه فمعنى تجربة هنا تريلا وتجربة يعني عمليا يعني نظري وعملي سمعنا وقرأنا وحفظنا وعملنا ورأينا مدى تأثيره بإذن الله تعالى وهذا أيضا مما يدل على فضل العلم بالعمل العلماء كانوا من زي حالتنا نسمع من ودن ونطلع من ودن لكن كانوا يسمعون فيسمعون بأذان قلوبهم قبل أذان رؤوسهم فيسمعون ويتدبرون ويعملون تلاقي الواحد فيهم يسمع الكلمة يعمل به ويطبقها ولا يتركها الى أن يأتيه الموت فهذا هو شأنه الصالحين فهذا من المراد بالعلم أن تتعلم العلم ل تعمل به، فيخشع قلبك، إنما يخشى الله من إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجاء في تفشير هذه الآية أن العلماء هم من يخشون الله عز وجل ليس كما يفهم البعض أن أن أكثر الناس خشية هم العلماء، هذا معنى وارد، لكن المعنى الأعلى أن من يأ العالم هو من يخشى الله، كما قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية ليس العلم مكثرة الرواية إنما العلم الخشية ما الذي يجعل العلم سبيل الخشية أن تعمل بهذا العلم وأن تتدبره وهذا أيضا من البركة من بركة العلم أن تعمل به فينالك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله أيضا هناك فائدة جميلة في هذا الحديث إن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث في مقابل ما كان يفعله أهل الجهلية يعني أهل الجهلية كان الواحد منهم إذا نزل منزلا يستعيذ بالجن فأتى بهذا الحديث في مقابل ما كان يفعله أهل الجاهليه فالمسلم إذا نزل منزلا فانه يستعيذ أيضا لكن يستعيذ بمن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وهذا من فطنه الداعية أنه إذا أغلق أمام الناس بابا من أبواب الحرام عليه أن يفتح لهم أبوابا من الحلال وهذا من سماحة الإسلام أن الإسلام ما حرم علينا شيئا إلا أرشدنا إلى ما هو خير لنا منه حرم الإسلام علينا الطيرة واحد كان لما يجي يسافر كده فيستقسم بالأسلام أو يلاقي الطير كده طلع يمين يسافر طلع شمال يتشاءم ويرجع إلى غير ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية فأبدال الله عز وجل بهذا الاستخاره. كذلك هناك أمور كثيرة عندما حرم الإسلام شرع لنا بديلا وفتح لنا ابوابا من أبواب الحلال وينبغي أن يكون الداعية كذلك إذا أغلق بابا من أبواب الحرام فإنه يفتح أمام الناس أبواب الحلال والحلال بحمد الله أكثر بكثير من الحرام طبعا بعض العلماء قال أن الكلمات هنا بمعنى القرآن أو المقصود بها القرآن كما قال الله عز جل إخبارا عن القرآن بأنه هدى وشفاء وقال بعض العلماء أن المعنى عام من كونه أن يكون قرآنا ولا شك أنه قد ورد في القرآن الكريم أن كلمات الله تعالى لا تعد ولا تحصى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأبلغ كذلك في المعنى قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فهذا دليل على أن كلمات الله تعالى لا تعد ولا تحصى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل الأولى تفسير آية الجن تفسير آية الجن يعني بيان معنى استعاذة الجن بالإنس وبيان كذلك نتيجة استعاذة الإنس بالجن وأن وأنهم عقبوا بخلاف أو بعكس مقصودهم فزادوهم رهقا الثانية كونه من الشرك ليه؟ لأن الاستعاذة عبادة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك فدل على أن الكلمات صفه له سبحانه وتعالى فدل على أن الكلمات صفة له سبحانه وتعالى الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره تبليه لما فيه من تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى عندما تقول أعوذ بكلمات الله فمعناه أنك تستجير وتلجأ وتعتصم وتلوذ بالله سبحانه وتعالى كل هذه المعاني معاني كبيرة وإن كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن عبر عنها بمقاطع صغيرة وهذا أيضا فائدة مهمة جدا يا جماعة أن الدعاء ليس بكثرته وليس بتزويقه بعض الناس عندما يريد أن يدعو انها تكلف حتى يصل الامر بالبعض أنه تكلف في السجع وهذا مكروه هذا لا يجوز من اداب الدعاء الا يتكلف المسلم السجع يعني مثلا من الادعيه المشهوره الواحد بيدعي اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض طب تقول اللهم استرنا في الدنيا والاخره يخرج الدعاء سهل فيتأثر به القلب لكن عندما يتأثر القلب بال بالسجع والقفية وان تختم الكلام زي بعضه هذا يعني من التكلف الذي ما عهد على النبي ولا على الصحابة فجمع الدعاء مش بتزويقه وتنميقه وتطويله انما الدعاء بمعنى فشوف هذا الدعاء لما تعدوا هتلاقي ما فيش ما, ما يجيش كم كلمة 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كلمات 8 كلمات منها كلمات حروف زي من وما كلمات يسيرة جدا ربع سطر ومع ذلك هذا الدعاء يعني أنفع دعاء لك أعوذ بكلمات الله التامات من شر مخلق فيعيدك الله عز وجل من شر كل ذي شر يعيدك الله تعالى من كل أذى ومن كل ألم ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وهكذا كل أدعيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا من خيرات الدنيا والآخرة إلا إلا أتت عليه. يعني شو مثلا النبي علمنا في في العمرة في الطواف دعاء جميل جدا ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس لهيرة وفي العمرة ماس الكتاب وعمال دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث ومنشغل وعمل ألف الصفحات على ايه كل ده الامر ايسر من ذلك دعاء واحد يخرج من قلبك انفع من كل هذه فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله وهذا الذي يقلب الصفحات لا شك انه غافل الله في مره كنا ممتوف فسمعنا رجل ماسك الكتاب فعمال بقى بيدعي نسدعاء ربنا بيدعي الدعاء المشهور اللهم اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظل فبيدعي يقول اللهم والناس وراء اللهم اذن لنا اللهم وراء لنا يا عم يا ناقصه ذل مكفاه الزل اللي احنا فيه رجل اخر وهذا حدث مع كتاب عمال اللهم والناس وراء اللهم المهم الرجل خلص الكتاب وشوخه بابه فقال تم اتباعته والناس وراء تم اتباعته تبدا دليل على ايه دليل على انه لا يقول هذا الكلام بقلبه وإنما بقلب غافل لاهن ليه؟ إنه هو كل همه الصفح وعمل يقول الدعاء وعمل يبص فضل كم صفحة وخبالك حتى هو بيقرأ من كلابه زهان لكن لو أنت دعاء واحد تقوله بقلب خاشع لا سيما إن كان هذا الدعاء مما جاء في القرآن أو السنة فهي أنفع الأدعية على الإطلاق أدعية جامعة مانعة هي أدعية القرآن والسنة فهذا الدعاء مع اختصاره ولكن له فضل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعه دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك وخالبلكوا جماعة أنه دوت الفرق بين المؤمن الواثق بالله واللي عنده شك المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر شرك لا يأتيه أبدا حتى ولو قيل له أنه مجرب وأنه بعض الناس للأسف بسبب ضعف إيمانه لما يقع به بلاء يضعف فيذهب إلى الدجالين وإلى العرفين وذي الكلمة يقول لك يقول له أعمل إيه بس أعمل ليه غزم عني ف... ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أما المؤمن فلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أبدا لأن يعني نهاية البلاء إيه هيموت اللهم جعل الموت راحة لنا لأنه يكون هذا دعاء النبي الموت راحة للمؤمن أقصى حاجة هتصبح هتنوت ده أقصى حاجة والموت راحة للمؤمن لكن لا يلجأ أبداً إلى غير الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان لما يكون بقى عنده ضعف يدع منه حاجة مهمة فهي واحد يقول لي والله إذا أنا ضاعت مني حاجة ورحت الراجل بيفتح المصحف ويدوره الكلام ده وفعلاً جابهولي قال لي في الحد الفانية ورحت لقيته فعلا في الحد الفانية ويقول طبعاً ما أجرب أنا أخسر إيه أجرب ومن أتى عرافاً فسأله فسأله فلم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يعني مجرد بس أنه يروح بعض الناس يقول لك أروح بس حب الفضول كده بس أروح بس تتفرج بيعمل إيه مجرد أنك تروح تكلمه وتسأله لا تقبل لك صلاة أربعين يوم فإن صدقته فقد كفر بما أنزل على محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله شكرا لك تفضل يعني ذكر بعض العلماء أن هناك استع... يعني إذا استعاذ الإنسان بمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز مع عدم تعلق القلب به بعض العلماء ذكر ذلك وذلك مساءة الإستعانة أنك أنت تطلب طلب بالإنسان وأنت تعلم أن الإنسان قادر عليه يعني مثلا إنت ماشي في الشارع هجب عليك للص بصيت كده على يمينك شرطي معدي شرطي راجل كده عسكري معدي فاستعذت به أن يدفع عنك شر هذا اللص فهذا جائز لكن ما عدم تعلق القلب من بهذا السبب إنما هو سبب سبب مشروع وعندئذ يكون يأخذ حكم الأسباب المشروعة التي ذكرناها قبل ذلك لكن الأصل أن الاستعاذة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولكن هنا فيها خلاف يعني مش كون العلماء قالوا هذا الكلام يعني كما نقل الشارح إجماع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله لأنهم قالوا أن الاستعاذة عبادة زي التوكل وزي الدعاء لا يجوز أبدا أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى بعض العلماء نظر إلى الاستعاذة على المعنى بتاعه لا في معنى الاستعانة أو الطلب قالوا عندئذ يجوز أن تطلب من غير الله بشرط فيما يقدر عليه زي تطلب مثلا من أخيك يعني أن يفعل لك شيئا ما كما قال النبي من استطاع ان ينفع أخاه لينفع فلينفعه فلينفع بس ب ب بشرط عدم تعلق القلب من بهذا المخلوق طيب احنا معنا أسئلة البابين السابقين اللي 10 و 11 و 12 طيب نأخذ النهاردة أسئلة الباب العاشر والحد عشر إن شاء الله أكمل العيد نقط ويتكرر العيد نقط ويتكرر اسم اللي ما يعود ويتكرر لفت عليكم بس ماش يعود بقى اسمه اللي ما يعود تعريف العيد النذر لغير الله نقط لان النذر نقط لا تتخذ قبر نقط لا نذر فيه نقط المعصية نقط في الأرض وكذلك الطاع المعصية نقط في الأرض وكذلك الطاع المعصية ايه؟ تؤثر كفارة النذر لغير الله نقط ونقط كفارة النذر لغير الله نقط ونقط من نذر أن يعصي الله نقط من نذر أن يعصي الله نقط فلا يعصي نذر المعصير احنا قلنا العلماء الآن قولان والراجح في كفار الراجح الكفار كفارته كفارة اليمين كما سبق وذكرنا طيب ضع علامة صح أو خطأ احنا جماعة بناتتفقنا صح وغلب مع التعليل عشان ما يحصلش ما حصل في الامتحان كده الجماعة نسوا كلمة للتعليل وال... وحضرتكم بصدقتهم يجوز الذبح في أي مكان بشرط أن يكون لله يجوز الذبح لله في مكان كان فيه وثم قد أزيل هو أزيل خلاص يجوز الذبح لله في مكان كان فيه وثن قد ازيل صح غلط غلط ادام في وثن حتى لا ازيل لا يجوز سدا لذريعه الشرك يجوز الذبح في اي وقت بشرط ان يكون لله يجوز الذبح في أي وقت ما دام الذبح لله طب اللي قال خطا يقول ليه واللي قال صح ليه طب واللي قال صح يعني خطا خطا يدر. اللي قال صح ليه طيب هو الصح انه غلط ليه هنا لو لا يجوز أن يذبح الإنسان في مكان فيه موالد مدى زمن الموالد زمن أو عيد العيد الجاهلية هذه أزمان فلا يجوز. طب سؤال زيوء لا يجوز الذبح لله في الموالد. صح أغلب صح صح صح صح صح صح صح صح واخد بالك لكن ايه بيقع في بيده بيتبح دي حاجة طبعا تانية ده بره موضوع اصلا لكن واحد راح المولد شاهد خروف على كتفه واخد بالك وراح يتبع في المولد ده هذا لا يجوز يجوز النذر باي شيء يجوز النذر باي شيء صح ولا غلط خطأ لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابنها طيب كيف كيف تستدل من قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا على عدم جواز الذبح والنظر في مكان يشرك فيه بالله كيف تستدل من قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا على عدم جواز الذبح والنذر في مكان يشرق فيه بالله. ما معنى قول النبي لا عقرة في الإسلام؟ ما معنى قول النبي لا عقرة في الإسلام؟ لماذا استفصل النبي؟ لماذا استفصل النبي من السائل عن الذبح ببوانا؟ لماذا استفصل النبي من السائل عن الذبح يعني ليه قال له هل كان فيها وثن؟ هل كان فيها عيد؟ الاستفسار ده ايه سببه؟ او ايه فائدته؟ او ايه الحكمه من وراه؟ ببوانا اذكر شروط النذر الصحيح اذكر شروط النذر الصحيح كم شرط خمس شروط فاكرينهم من أسباب تحريم الزبح من أسباب تحريم الزبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حاجتين نقط ونقط سد الذريعه وترك مشابهه المشركين ثاني من من اسباب تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله الإجابة الاجابه سد الذريعه وعدم مشابهه المشركين اخر بقى سؤال صح برضو او غلط يجب الوفاء باي نذر يجب الوفاء بأي نذر في طبعا لا نظر في معصيه الله ولا في ما لا يملك ابن ادم لا وفاء للنذر في معصيه الله مساله ان الجن جبل على الشر الاصل ان الجن الشر فيهم اكثر لذلك الكفر والطغيان في الجن اكثر هذه واحدة لكن هو الاشكال عند الاخ ايه اللي هو قال لك هم جبلوا على الشر ازاي وهم اصلا مكلفين زي الانس طب هو هو الإنس الم يجبلوا على بعض الصفات الغير المذمومه الم يجبل الانس على حب الشهره مع أنك مكلف أنك أنت تبعد عن الشكر زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف كل دي شهوات جبل عليها الإنسان وأنت مطالب أنك أنت إيه؟ تبتعد عنها فليس معنى أنك أنت جبلت على حاجة أنك أنت, إيه؟ إنك انت تعملها لا أنت أنت مطالب أنك أنت تستعلي عليها بشرع الله وتهذب نفسك بأخلاق الإسلام أعوذ بكلمات الله التنمات والشري ما خلق تقال في الصباح والمساء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقال في أي وقت عند النوم وعند نزول منزلا عند الخوف من أي حاجة عند السفر واحد طالع مثلا مسافر السفر من الطريق لسنا في هذه الأيام في زحام وفي حوادث فأخذت يقول هذا الدعاء الدعاء ده يا جماعة غير مقايب بوقت ولا زمان ولا مكان هذا دعاء تستجير به بالله سبحانه وتعالى من أي شيء انتخاف منه أو تحذر منه أو تخشى أذاء أو تخشى شرة ما هو شرج الأصغر العملي وما هو قول انت عايز بقى ترجعنا الأول درسية راجع إن شاء الله أول درسين ونوقف معاك حاجة أنا تحت أمرك إن شاء الله نفهمهم مع بعض لكن عشان نتكلم بقى نرجع تاني قول إحنا قلناه صعب لكن راجع أول أول بابين وإن شاء الله تجد فيه إجابة وفية على معنى الشرك العملي للشرك الأصغر ومعنى قول القلب ما معنى كلمة زنديق خارج خسر. مم. نعم السامع مدامك مدامك طيب هو عموما آه آه الزنديق له أكثر من تعريف لكن عموما بيطلق كلمه الزنديق على واحد من اثنين إما واحد منغمش في البدعة مجاهد له البدع العقائدية ومجاهر بها ومحارب عليها وموالي عليها ويطلق ذلك وهذا أكثر على من خرج من الملة بسبب البدع عشان يبقى فرق بين من, من الكافر إيه إن الكافر أصلا واحد كفر واحد شك أصلا واحد شك مش شك في الدين بالعزو بالله أو واحد كفر بال بالآيات ده كافر طب الزنديق خرج من الملة بس خرج من الملة بإيه بسبب البدع زي ما الاخت هنا بتسعل على من عبد الله بالحب وحده فوز ضيق ليه العلماء كده لان اللي يعبد ربنا بالحب بس توفيق الخوف يبقى هيفتح باب الرجاء هيفتح باب الرجاء يبقى هيعمل اي معصيه مش هيهمه يبقى هيرتكب كل المعاصي ويصل به الامر كما قال المرجئه ان ايمان اقل واحد في, في الناس ايمان الزاني والسارق والعوذ بالله كايمان ابي بكر وعمر هو الجماعه المرجئه قالوا هذا الكلام يبقى هو من عبد الله بالحب وحده وفوز ضيق طيب البعض بي بينكر يقولك الحب دي حاجه كويسه يعني الواحد لما يحب ربنا دي حاجه كويسه يبقى ليه زن ما هو ضيق عشان عبد الله بالحب وحده لكن الانسان يعبد ربنا الله بالحب والخوف الخوف والرجاء لكن الإنسان إن عبد بالحب فقط فهو سيتزندق وبالخوف فقط فإنه سيئأس من روح الله ويكفر وإنما العلاج إيه كذلك جعلناكم امه وسط الوسط أن تعبد الله تعالى بالخوف والرجاء وكما قيل أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر يعني ممكن طائر يطير بجناح واحد ما يقدرش يبقى أنت كذلك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالخوف والرجاء هذا هو المقصود Bارk الله فيكم